لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخى لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإن سَأَنَ لَكَفُورٌ أَمِ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاقٌ بِالْبَنِينِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلٌ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدٌ وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنْشَأُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثيرهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثِيرِهِمْ مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِيْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال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 بَل مَتَّعْتَ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ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 مَتَّةٌ وَاحِدَةٌ اللَّجَعَ الْنَّالِ مَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَكَئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم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 تحت يا افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه أساورة من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بِنُوحٍ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 إنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جيتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون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 خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وناذوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون